ثَُّ الرُجِع البَفَرَكََّتَينَنْقالَالب إِينَيكَبَفَرُ خاصِ أَ وَهُو حَس وَلا قَدِ زَيًَّاَّ السَّمَا أَُّ يذِ مَ فَابِي حَوَجَ عَلنَاهَا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 ألا يعلم من کھو می و تم فی سم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 بلجو فی رو اف میم منا وی احدی سالا فی روتی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 الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا